كانت ابوابا وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء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 فينا له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم, يوم ما قدمت يداه ويقول الكاغر